فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَنْهُ ۚ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ بَصَرِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ قَلْبِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ